عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَن لَّا يَذَّكَّرُوا وَأَمَّا مَنْ جَاءَ أَن كَانَ يَنصَعًا وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَنَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَنكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذكره ب صُحُ ف كَ وَم مَوفُوعَْت مُطَهَر بأَدي سَثَر كرَان مِن دَرَ خُتِلَ إِ سَانُ مَا أَْكثَر مِنْأَ شيءَ خَلَق مِن نطفة خَلَقَهُ فَقَر ثَُّ السَّذلََ السَّْر ثَُّا أَمَتَهُ فَأَْقُ غَر ثَُّ إِذَا شَ أَأَن شَرٌ كَن ل لََّا يَقَضمَا أَنَر فَنْ يَغُرٍ إِذ سَانُ ف صَادَدنا المَصَدبَادثَُّ شَقَْقُنًا أَوْ شَ ق فَأَن بَْتْناَا فيِيهَا حَبام وَعنَ بَوْ وَقَباد وَزَتَُ وَنَوخُللان وَوحَدَ وَفَانٍ كِهَانَتُهُمْ وَأَبَاءَ مَتَاعًا لَّنْ نَّكُم وَلِيَ أَنَامَكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضَاحِكًا كُنْتُمْ مُسْتَبْشِرًا وَوُجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ تَرَهْقُهَا وَقَتَرٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا